بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مذكور في رق منشور والبيت المعمور والتقف المرهوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا وتسير الغبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هاديهم الَّتِي خُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أنْتُمْ لَا تَبْصِرُونَ اصْنَعُوهَا فَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ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 وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأَنَّمَا لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلَا تَأْثِيمٍ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكنونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّ قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْرُو إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أم يكونون شاعر نتربط به غيب المنون قل تربطوا فإني معكم من المتربطين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طارون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين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 فَلَن يَأْتِيَنَّهُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا يَكِيدُونَ أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وَإِذَا يَرَوْكَ مِنَ السَّمَاءِ تَسْطَعُ يَقُولُ سِحَابٌ مَّرْكُونٌ فَجَرَّهُمْ فَإِذَا يُلاقُونَ يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وتبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فتبح وإجهار النجوم